و ب ا ل ت تجني د ر ي م ن ح نفسك أ م ل ا هيا كي يحيا ا ل أ خ ي ا ر انت ل وبالتدريب ص ا أملاً هيا يحيا الأخيار ر فمنح نفسك كي, يحيي فمنح نفسك كي يحيي أنت قوي ت خ ف ي سرا تهدرك ا ل إ ع ص ا ب ع ل ر ب المزدوجه ا ل ر ب المزدوجه ا ل ر ب ا ل م ز د و ج ة ا ل ر ب المزدوجه في وجه ا ل أ ش ر ا ر